اي احسن حاجه نعملها اي افضل عمل اي احب عمل الى الله عز وجل لنتقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى